وإن كنتم على وَلَمْ ولم تجدوا كاتبا فإهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليستق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاتبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمنوا وتولوا بما مؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نسلا إلا وسعها لها ما كتبت عليها ما كتبت ربنا لا تأخذنا